بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا كَانَ لِصَاحِبِكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ وَإِلَّا وَحْيٌ يوحى عَلَّمَهُ شَدِيدُ تَوَاهُ وَهُوَ بِالنُّطُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَكَدَّنَا فَكَانَ قَادَ قَوْسَيْنِ أَوْ أُذُنًا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْقُرْآنُ مَا رَآ أَفَتُمَعُونَهُ لَقَدْ رَأَوْنَ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْيَرْسَى السِّدْرَةُ مَا يَشَاءُ وَالْفَرْقُ وَمَا أَقْرَىٰ لَقَدْ رَأَيْنَا آيَاتِ رَبِّ الْكُبْرَىٰ ان فَرَأَيْتُمُ النَّاسَ وَالذَّكَرَ وَالنِّسَاءَ فَانْتَثَرَتْ كَالْفَرَاشِ الْقُرَى أَلَمْ تَكُونُوا ذَكَرًا وَلَهُنَّ أُنثَىٰ فِي كِتَابٍ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُ ايَكْتَبُونَ اِن يَوْمًا وَمَا فَهُوا وَاَنفُسُه وَلَقَد جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِم نُّذَا ءامَنَ اِن زَمَانَاتَ لَا تُنِي شَفَاعَةٌ شَيْئًا لَا تُنِي شَفَاعَةٌ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لا فَسَتَسْمِي يسرًا فوالله هم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى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 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَتَجَنَّبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا ظُلْمًا إِنَّ رَبَّكَ وَعْدَ الْعَفْوِ هُوَ أَعْلَمُ بِئْسَ إِذَا جَاءَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ, وإذ أنتم أجنة فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الذَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَذَّبَ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكَذَّبَ عِنْدَهُ عِلْمٌ غَيْرٌ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَن إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ يُصْحِكَ وَيُمِيتُكَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُسْمِعُونَ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَأَنَّهُ مَجْنُونٌ من, مِنْ قَبْلُ إن إِنَّهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ قَتَوَ وَالْخَسَفِ كَفَاهُ وَالشَّمْسُ وَالضُّحَى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَسَمَتَا هَذَا الَّذِي يُرْسَلُ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَذِفَتْ لِأَذِفَهْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَهْ افَمَن لَّهَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَفْحَشُونَ وَلَا تَذْكُرُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا